بوك تو شيفئم وشتايم اثنان وسبعون اثنان وسبعون خياذيم ماشه وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء ليوت مخرح ليوت مخرح حظ يجب يزم يجب يزم مخح ل يختف يجب أن أرس المكتوب يجب أن أرس المكتوب حظ للمم ون يجب أن أدفعل الفندوق. يجب أن أدفع للفندق أتمخاح لكم مقدم يجب أن تستيق مبكررا يجب أن تيقظ مبكررا أتحظ ل العظظها به يجب أن تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيرا. أتا مخرح لديك يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد هو مخرح لتدلك يجب أن يعبي التنك يجب أن يعبي التنك أحياذ لتكن إت همخونيت ي أن يصلح السيارة يجب أن يصلح السيارة حياظ لحط خيت يجب أن يصل السيارة يجب يخصل السيارة ح لص ك يجب عليها أن تتسوق يجب عليهها؟ تص لن تحد يجب عليه أن تظف ش يجب عليها أن تظف الشّص فيسا يجب عليه أن تخصل الغيل يجب عليها أن تخصل الغصيل. אנחנו חייבים ללכת לבית הספר עוד מעט. (אומר בערבית: אנחנו חייבים ללכת לעבודה עוד מעט. ظم لاخط لاغف ض مع يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب يجب ذهب فوراً إلى الطبيب أتم مغم لاين لاطوس يجب أن تنتظر الباس يجب تنتظر الباس. حظم لم لغك يجب تنتظر القطار يجب تنتظر القطار أتمظم لم لميت يجب تنتظر التكسي يجب تنتظر التكسي؟